அலிம் மீம் ஸாத் கிதாபுன் உ إِلَى إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّن قِيلَ ذِكْرُهُ وَذِكْرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعْ مَن فِيكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قرية بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هم قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ ஸ்பு ஓரிமீன் பலனஸ் அழகின ஓசில இழிவலன் மூசலி பலன்கு عليهم بعلم وما كنا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ فَمَنْ ثقلت مَوَازِينُهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَاسِرُونَ أَمْ فُسِحُمْ بِمَا كَانُوا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 لا إبليس لم يكن من الساجدين